روى الإمام أحمد في مسنده أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له يا رسول الله كم عدد الرسل فقال له صلى الله عليه وسلم هم مئة وعشرون ألفا أيها المسلمون هؤلاء الرسل الكرام الذين جعل الله تعالى القدوة إليهم عند جميع البشر والذين اصطفاهم الله تعالى اصطفاءا كما قال الله جل وعلا الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فيصطفي الله تعالى جبريل ليكون رسولا بينه وبين خلقه فيوحي إلى الأنبياء ما يشاء وكذلك يصطفي الله تعالى من الناس من يشاء جل في علا وقال الله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فبين الله تعالى أنه يصطفي هؤلاء الرسل ليجعلهم قدوة للناس ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ من أنباء الرسل ما يثبت الله تعالى به فؤاده كما قال الله جل وعلا كوكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فتقرأ قصة شعي عليه السلام لتعلم أن قوما سبقوا قومك إلى الجشع والاحتيال في الأموال وتقرأ قصة لوط عليه السلام لتعلم أن قوما سبقوا قومك في التعلق بالشذوذ والشهوات وتقرأ قصة إبراهيم ونوح عليهم السلام وقال الله جل وعلا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى أيها المسلمون وحديثنا اليوم عن نبي من الأنبياء ذكر الله تعالى خبره في خمس وعشرين من كتابه العظيم وهذا النبي سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولده على هذا النبي الكريم والتقى نبينا عليه الصلاة والسلام بهذا النبي الكريم فأمره ذلك النبي الكريم أن يبلغ وصية إلى أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا النبي هو أبو الموحدين وهو أول من حطم الأصنام وقت شبابه وصغره فقد كان فتى وكان فتى موحدة يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك أصبح النبي صلى الله عليه وسلم يوما بعدما صلى بأصحابه الفجر ثم قال لهم أشعرتم أنه ولد لي الليلة غلام سميته على اسم أبي إبراهيم عليه السلام ذلكم هو إبراهيم الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه بل أثر الله تعالى عليه في كتابه في مواطن كثيرة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وإبراهيم عليه السلام كان مهتما بنا منذ أن كان حيا حتى بعد وفاته لما التقى بنبينا صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا ثم دعا إبراهيم لنا فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فكان إبراهيم عليه السلام يذكرنا وقت حياته ثم ذكرنا بعد مماته فقال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لقيت ليلة أسر بي أبي إبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم ان الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان يعني هي أرض صالحة للزراعة وأنها قيعان وأخبرهم أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فكانت دعوته لنا وقت حياته وكانت وصيته لنا بعد مماته أفلا يحق لرجل يحب أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو ناصح لنا محب لنا داع لنا أفلا يجب علينا تجاهه أن نذكره على المنابر أن نتذاكر سيرته أن نتعلم حياته لأجل أن يكون محلا لاقتدائنا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى أيها الإخوة الكرام إنك إذا ورجت إلى حيات هذا النبي العظيم تتحير في كثرة ما فيها من العبر فلا تدري هل تتكلم عن شجاعته لما كان يحطم تلك الأصنام أم تتكلم عن مناظرته وحواره لما كان يقول لذلك الملك الذي يدعي الألوهية ربي الذي يحيي ويميت قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب ونحو هذا الحوار عجب ينبغي أن يوقف عليه أم نتحدث عن أدب إبراهيم عليه السلام مع رب العالمين أم نتحدث عن إبراهيم عليه السلام لما كان يتعامل مع أب كافر يصنع الأسلام ويبيع الأسلام ويدعو الناس إلى عبادتها ويحارب من يحارب هذه الأسلام أم تتكلم عن إبراهيم عليه السلام في محاجته لقومه أم تتكلم عن مناظرته لما رأى في السماء كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا يحب الآفلين ثم رأى القمر بازغا قال هذا ربي ثم رأى الشمس بازغة قال ربي ثم بعد ذلك وجه قومه ألا يعبدوا شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا كوكبا وإنما يعبدون من خلقها وصنعها وأبدعها وهو الذي يديرها في الفلك الأعظم كيف يشاء جل وعلا فقال في آخرها إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين تعجب أين تتكلم من جوانب حياته لكننا اليوم سنتكلم أيها المسلمون عن الحياة العائلية الحياة الأسرية لإبراهيم عليه السلام كيف كان حاله مع زوجته ومتى تزوج الزوجة الثانية وكيف كان حاله مع ولده وكيف ابتلاه الله تعالى حتى في أحب أولاده إليه أيها الإخوة الكرام تزوج إبراهيم سارة وكان إبراهيم في أرض بابل فلما ضيق عليه وألقي في النار خرج منها حتى أتى إلى فلسطين فاستقر ثم أراد أن يدخل إلى مصر فلما دخل مصر وهو معه سارة وقد مضت عليهما سنين ولم يرزق بأولاد وقد اشتاق قلبه وقلبها إلى طفل يضمونه بين أيديهم يشمونه ويقبلونه ويلاعبونه لكنه لم يكن يولد له ولا لها فلما دخل إلى مصر في حاجة جاء بعض أعوان الملك الظالم فيها وقالوا له إن رجلا دخل إلى بلدك معهم امرأة حسناء لا ينبغي أن تكون إلا لك فأرسل إليها فلما علم إبراهيم أنهم قادرون عليه وعليها لا محالة قال لها يا سارة إنهم سيسألونني عنك فإن قلت إنك زوجتي قتلوني ولكن ليس على الإسلام أحد غيري وغيرك فأنت أختي في الإسلام فسأقول إنك أختي فلما جاءوا سألوه من هاده فقال هذه أختي فأخذوها معهم عنوة فلما دخلوا بها على ملكهم قام إبراهيم يصلي مبتهلا داعيا لاجيا إلى رب العالمين في أن يحمي زوجه فلما أدخلت على ذلك الظالم وأراد أن يقبل عليها استعادت بالله منه لجأت إلى الله قالت أعوذ بالله منك يعني ألجأ إلى الله تعالى وأفر وأحتمي بالله منك ومن بأسك ومن أذاك فشل الله تعالى يده التي رفعها إليها فعلم أنها دعت عليه فقال ادعي لي وأتركك فدعت الله تعالى أن يطلق عنه فأطلق الله تعالى يده ثم لما أرادت أن تخرج حدثته نفسه أخرى فمد يده إليها مقبلا عليها فدعت الله تعالى عليه فشلت يده أخرى ثم دعت له فأطلق الله يده فأخرجها من عنده وقال لأصحابه قد أتيتوني بشيطان لا بإنسان ثم استرضاء لها أعطاها أجارية اسمها هاجر فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام معها هاجر فلما أقبلت إليه فإذا هو يصلي مبتهلا بين يدي الله فأشار لها بيده أن مهيم يعني ما الخبر قالت قد رد الله كيد الفاجر في نحره وأخدمنا هاجر فأتم سلاته وحمد الله تعالى ثم خرج من مصر وعاد إلى فلسطين كانت هاجر أمة صالحة وكانت سارة تتمنى أن يولد لها ولد وأن يولد لإبراهيم ولد لكنها لا تحمل فوهبت سارة هاجر لإبراهيم لتكون أمةً يطأها فلما كانت هاجر عند إبراهيم حملت منه ثم ولدت إسماعيل فعظم الكرب على سارة وهي ترى إبراهيم يقبل ولداً أمه غيرها ويشمه ويلاعبه وقد تعلق قلبه به حتى انشغل به عنها فعظم الكرب عليها فأمر الله تعالى إبراهيم أن يأخذ هاجر وولدها وأن يمضي بهم إلى واد غير ذي زرع إلى مكة فمضى بهم إبراهيم عليه السلام فلما وضع ولده وزوجه وهذا الولد هو أحب الخلق إليه وقد تخلل شغاف قلبه وتعلق به وقد رزق به على كبر حتى تعلق به قلبه وودلوا أنه يشمه ويضمه وإذا بالله تعالى يأمره أن يتركه في هذا المكان تحت دوحة تحت شجرة يابسة تركه هو وأمه ومعهما مزاد فيه تمر وقربة فيها ماء فلما وضعهما وأراد أن يغادر قالت هاجروا إلى أين تذهب يا إبراهيم وتتركنا فلم يكلمها وقد ولاها ظهره ومضى ولا يريد أن يلتفت إلى ولد حتى لا ينكسر, لا ينكسر عزمه ولا يخف حماسه ثم يعود إلى ولده قالت إلى أين تتركنا فلم يلتفت إليها فلما مضى خطوات قالت له آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لن يضيعنا ثم مضى إبراهيم واختبأ عنهم خلفة نية من الثنايا وجعل ينظر إلى ولده والولد في مهده في حضن أمه ترضعه في شدة الحر ليس حولهم إلا فحيح الثعابين ودبي العقارب ولا تسمع من داع ولا مجيب وهي امرأة ضعيفة معها صبي في مهده جعل ينظر وكأنه قد قطع قلبه ووسده لولده ثم رفع يده وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم تعلم يا ربي ما أخفي في قلبي من الإيمان وما أخفي فيه من الشوق إلى ولدي وما أخفي فيه من الاستسلام لك وحدك لا شريك لك إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ثم تركها ومضى إلى زوجه سارة لا يعلم أحي ولده أو ميت ما الذي حصل لزوجه هاجر فلما كان عند سارة وكان لوط عليه السلام ابن أخي إبراهيم في قرية مجاورة عند قوم يعملون الخبائث وهو يدعوهم وينصحهم فإذا بالملائكة تأتي إلى إبراهيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل حنيب وفي آية بعدل سميل وضع العجل بين أيديهم ضيوف وكانوا ثلاثة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل أقبلوا في صورة رجال وهم ضيوف وكان إبراهيم كريما فلما وضع العجل بين أيديهم قال الله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه لا تمد إلى الطعام وهم مسافرون رحل جرت العادة أن المسافر إذا أوى إلى أحد فإنه يأكل من طعامه وزاده فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة هؤلاء الذين لا أعرفهم ودخلوا إلى بيتي وأنا شيخ كبير وامرأتي عجوز كبيرة ليس عندي من يدفع ولا ينفع ولا من يدافع ولا من يقاتل لا ولد ولا تلد ولا حرس وهؤلاء الرجال الأشداء بين يدي ولم يأكلوا من طعامي إذا ما الذي جاء بهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرح فسكت وجهها لما رأت أنهم يبشرون إبراهيم بغلام وأنه سيولد له غلام على كبر سنه قال الله وامرأته قائمة فضحكت عجبت كيف يأتيك أولاد فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلة أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد ثم أخبروا إبراهيم أنهم جاءوا إخبار تبشيرا له وإخبارا له أنهم سيهلكون قوم لوت وكان إبراهيم رحيما شفيقا على جميع الناس قوم لوط الذين يتقلبون ما بين عبادة صنم ووقوع في فاحشة وحرب على الدين وإذا هؤلاء جاءوا الآن لأجل أن يبشروا إبراهيم بغلام وأنهم سيهلكون أولئك الطغاة الفجار يقول الله تعالى ولما ذهب عن إبراهيم الروع الروع من ضيوفه سكن قلبه لما علم أنهم ملائكة ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى أنه سيرزق بغلام ماذا فعل؟ يجادلنا في قوم لوط جعل إبراهيم يمسك جبريل وهو قائم ويقول له أنا تستأني بهم أنا تؤخرهم لعلهم يسلمون من رحمة بهم وهم على ضلالهم ثم وصف الله إبراهيم فقال يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه مني يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ويلبث إبراهيم ما شاء الله ثم يأمره الله تعالى أن يذهب إلى زوجه وولده وكانت هاجر وقع لها ما وقع مما هو مشهور لما فني التمر وفني الماء وجعل ولدها يتقلب على فراش على مهاد يكاد أن يكون هو فراش موته فجعلت تسعد الصفا والمروه مرارا حتى فجر الله تعالى الماء عند قدم ولدها بركضة جبريل ثم اجتمعت قريش لما أقبلت وراءت الماء فأقبلت قريش ونزلت في مكة فأقبل إبراهيم ودخل على زوجه هاجر وعلى ولده وإذا ولده غلام بلغ معه السعي يعني غلام لم يتجاوز عمره سنين قليلة لأنه الآن بلغ السعي بلغ أن يمشي مشيا سريعا ليس عمره سنة ونصف أو سنتين لكن ربما كما ذكر بعض المفسرين أنه في الرابعة وخامسة من عمره وإذا هو الولد الوحيد لإبراهيم وقد غاب عنه أربعة أو خمس سنين حتى اشتاق قلبه إليه وكان يترقب أن يلقى هذا الولد في أي لحظة فلما أقبل ودخل وكان منهما يكون من الأب إلى ولده من ضمه وتقبيله وشمه وكان مع امرأته فلما نام وأصبح نادى ولده الصغير قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك لم يقل أني أدفعك في بئر فتموت أو أدفعك من فوق جبل وأصرف بصري حتى لا أراك وأنت تموت لا أني أذبحك وليس أن أضربك بسيف لا أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال الغلام يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ويمسك, الولد ويمسك الأب ولده يمسك يده الصغيرة التي طالما عبث الصغير بها بلحية والده وطالما قبلها أبوه وطالما ضمه وشمه وطالما فكر فيه في ليله ونهاره وطالما أنامه في حضنه وهو نائم وطالما سهر عليه لما مرض وإذا به يمسك هذا الولد الصغير ليذبحه فيختفي عن أم إسماعيل ثم لما خلا هو وولده جعل الغلام ينظر إلى أبيه بعينين بريئتين ينتظر أن يذبح أن يذبح الولد الوحيد وإذا بإبراهيم عليه السلام يخرج السكين وهو شيخ كبير بشر بالولد على كبر ثم يؤمر الآن بذبحه يخرج السكين ويسنها على حجر والغلام ينظر إلى أبيه وإلى السكين فلما أضجعه قال الغلام يا أبي اجمع عليك ثيابك حتى لا يصيبها من دمي فتراه أمي فتحزن فجمع ثيابه عليه وهو يكاد أن يتقطع قلبه وهو ينظر إلى الغلام ثم لما أضجعه قال الغلام يا أبتي ضع وجهي على الأرض حتى لا ترى عيني فترحمني فلما وضع وجهه على الأرض والله تعالى ينظر إليهما من فوق سبع سماوات وهو مستو على عرشه بائن من خلقه لا يخفى عليه صغير ولا كبير وهو وعزة الله وجلاله أرحم بهذا الغلام من إبراهيم هو والله أرحم بالغلام من أبيه وإذا بالغلام على وجهه والله تعالى يقول فلما أسلما وتله للجبين وإذا بالله عز وجل يأمر السكين فلا تذبح وتمر السكين مراراً على رقبة الغلام الصغير فلا تذبح والغلام قلبه يضطرب للموت والأب قلبه يتقطع ولا تذبح يقول الله فلما أسلم فتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين ويبدأ البشرى بل تساق إلى إبراهيم وفديناه بذبح عظيم وينزل الله تعالى كبشاً من السماء رعى في زرع الجنة أكثر من خمسمائة عام وينزله الله تعالى ليفدي به, إبراه... به إسماعيل وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين إن هذا لهو البلاء المبين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ومدح وثناء لإبراهيم ثم يقول الله تعالى بعدها إن إبراهيم كان أمة إن كانت الأمة فيها مجاهدون فإبراهيم جاهد جهادا يسع جهاد أولئك المجموعة إن كانت الأمة فيها كرم فإن كرم إبراهيم يسعهم جميعا ويغلبهم وإن كانت الأمة فيها عباد فإن عبادة إبراهيم وبكاءه واستسلامه يسع أولئك كلهم وإن كانت الأمة فيها صادقون وموحدون ومستسلمون لله فإن في توحيد إبراهيم وفي صدقه واستسلامه ما يسعى أولئك كلهم فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وفي آية بكبش عظيم كبر إسماعيل عليه السلام بعدما نجاه الله تعالى ومضى إبراهيم عليه السلام وتركه ثم رجع بعدها بسنين وإذا, وإذا إسماعيل قد صار غلاما يافعا قاعد يبري نبله عند دوحة عند موضع الكعبة ولم تكن الكعبة بنيت بعد أما قول إبراهيم عليه السلام في البداية جعلت أسكنت من ذرية عند بيتك بواد غير ذي الزرع عند بيتك المحرم يعني عند موضع البيت الحرام وذلك أن أول من بنى البيت الحرام الملائكة ثم تهدم فبناه آدم ثم تهدم فبناه بعض أبناء آدم ثم تهدم فلم يزل يبنى حتى بناه إبراهيم فأمر الله تعالى إبراهيم أن يبني البيت فأقبل وكان منه ما يكون لولده من سلام ومصافحة وضم وضم ثم أخبره أن الله أمره أن يرفع البيت الحرام وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا سلام على ذاك النبي يبني البيت الحرام بأمر الملك العلام ويخشى أن لا يتقبل الله منه فيقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا أي ذنب فعلته يا إبراهيم لتطلب من الله أن يتوب عليك وأنت الموحد المجاهد الشجاع العابد يقول وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ويبني إبراهيم عليه السلام البيت العظيم ثم يؤذن في الناس بالحج ويمضي إبراهيم إلى فلسطين ثم يأمره الله تعالى فيخرج من فلسطين إلى ولده وإذا ولده قد كبر وقد توفيت هاجر وقد صارت مكة فيها قوم واجتمع فيها قبائل فأقبل إبراهيم إلى بيت ولده إسماعيل فطرق الباب أب يتفقد ولده ففتحت له زوجة إسماعيل فقال لها أين زوجك؟ قالت خرجت يبتغي لنا يعني يطلب لنا رزقا قال, قال كيف عيشكم قالت بشر عيش قال فما طعامكم قالت أخشنا الطعام ولا نكاد نجد الماء إلا بغلض فلم يعجب إبراهيم أن المرأة تشتكي لكل رجل يطرق الباب تفضح بيتها وتخبرهم أنها بشر حال ولا تمدح نفسها ولا زوجها ولا تستر على على نفسها حالها فقال لها إذا رجع زوجك فقولي له فأمريه أن يغير عتبة بابه ثم مضى فلما رجع إسماعيل سألها هل أتاكم من أحد قالت نعم مر بنا شيخ كبير من حاله كذا وكذا وأمرني أن آمرك أن تغير عتبة بابك قال ذلك أبي وقد أمرني بطلاقك فأنت طالق ثم مضت الأيام وتزوج إسماعيل وأقبل إبراهيم عليه السلام زائرا فلما وقف عند بابه وطرق الباب ونادى خرجت المرأة إليه فركب على دابته فقالت له مرحبا بك انزل إلينا يأتي زوجي وإذا امرأت كريمة فقال لها أين زوجك قالت خرج يبتغي لنا قال فما عيشكم؟ قالت نحن بخير عيش والحمد لله قال فما طعامكم؟ قالت اللحم قال فما شرابكم؟ قالت الماء قال فبلغي سلامي إلى زوجك ومريه أن يثبت عتبة داره فلما رجع إسماعيل عليه السلام سألها من أتاكم فحدثته بأن رجلا جاء وأنها أمرت أن ينزل فلم ينزل وأنه يأمرك أن تثبت عتبة دارك قال ذاك أبي وهو يأمرني بإمساكك وإن مضيت مع إبراهيم عليه السلام وتكلمت عن حاله مع ابنه إسحاق وتكلمت عن دعوته مع قومه وعن وصاياه عند موته عليه السلام لتجدن من ذلك عجبا أسأل الله تعالى أن يلحقنا بالأنبياء والصالحين أسأل الله أن يجعلنا رفقاء لهم في جنات النعيم أقول ما تسمعونه الصافر الله الجن العظيم لي ولكم من كل ذن صافره وتوب إليهنه والغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا تعظيم اللشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه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 اللهم اننا نسالك أن تكون لاخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كل اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اجمع كلمتهم على الخير والهدا يا رب العالمين اللهم كل اخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا اللهم احقن دماءهم اللهم احقن دماءهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم وارنا عجائب قدرتك في الظلمه الذين يقتلونهم اللهم ازرع بينهم الشقاق والخصومة يا قوي يا عزيز اللهم لا ترفع لبشار وزمرته راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم مزق ملكه وفرق جمعه وشتت شمله وارن فيه عجائب قدرتك اللهم وصلح احوال اخواننا في اليمن اللهم اجمع كلمتهم على احبهم اليك يا رب العالمين اللهم صب عليهم الخير صب ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا حي يا خيوم اللهم احبط نساءهم وشي وشيوخهم وشبابهم وأطفالهم وكفهم الفتن ما ظهر منهما بطن ومن أرادهم بسوء من رئيس أو مرؤوس فرد كيده في نحره يا حيو يا قيوم اللهم وإنا نستنزل رحمتك وإحسانك وفضلك ونصرتك لإخواننا في دماج اللهم إنهم محاصرون اللهم إن فيهم جوعا وفيهم جرحا وفيهم أرامل وفيهم أيتام اللهم فإنا نسألك أن تنصرهم نصرا مؤزرا اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم اللهم يسر للمسلمين نصرتهم اللهم يسر للمسلمين نصرتهم اللهم كن معهم ولا تكن عليهم اللهم انصرهم على من بغى عليهم اللهم اشف مرضاهم اللهم تقبل موتاهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم كن معهم وناصرهم اذ قل الناصر يا عيو يا قيوم يا رب العالمين يا أدى الجلال والإكرام اللهم وإنا نسألك chance تصلح أحوال المسلمين في كل أرض من أرضك وأن تجمع كلمتهم على الخير والهدى يا رب العالمين اي هذا الجلال والإكرام اللهم صَلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلامٌ على المرسلين والحمد لله رب